افتكرت فضلت أضحك والدمور افتكرت فضلت أضحك والدمور افتكرت فضلت أضحك History Bäs ma isma tebada كل وقت انا اروح وادور في اللي كان واستفدت انا ايه من زمان كل وقت انا اروح A 부üü mit jää mis다가 Ainu ei mää